إذاعة بريدة, بريدة تقدم ولوطاً ناتيناه حبماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت أعمى القبال فإنهم كانوا قوم سرق الفاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحاً إذ نادى من قبال صُمّنا من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا صوتا وصدواهم جميعا وداود وسليمان ان يخطما من عظم نبت فيه غرم وهم يقوم النار حكمهم شاهدين ففهمنا اس هم شاكرون وليس ليمان الريح عاصفتا تجري بأمرينا غير ما التي باعتنا فيها فقلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين